المشركين فكين حتى تئيهم الربينا رسول من الله يسلو صحفا مطهرة رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وهو قيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من تعدم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين مخلصينه الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. مخلصينه الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا فيها. أولئك هم شهر البرية. أولئك هم شهر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جاء أوليكم خي الفريج جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه